تسقى <تصفيق> من عدم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 إ ل ا من تولى وكفر فيعذبه الله ا ل ع ذ ا الأكبر ب إ ن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 إ ن ربك ل ب ا ل م ر ص ا د ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا م ب ت ل ا ه ر ب ه ف أ ك ر م ه و ن ع م ه ف ي ق و ل ربي أ ك ر م ن و أ م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 لا يقلب عذابه أ ح د ولا يوثق وثاقه أ ح د يا أ ي ت ه ا النفس المطمئنه ارجعي إ ل ى ربك راضيه مرضيه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 انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد ايحسب أ ن يقدر عليه أ ح د يقول أ ه ل ك ت مالا لبدا ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه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 فنفسوا وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها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 مع العسر يسرا ف إ ذ ا فروت فانصب و إ ل ى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين ي الأمين. لقد خلقنا م ن س ا ن أحسن في ت ق و ي م ثم ر د ن ا ه أسفل س ا ف ل ي ن إ ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ف ل ه م أجر غ ي ر فما يكذبك بعد بالدين أ ل ي س الله ب أ ح ك م الحاكمين ب س م الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق اقرا وربك ا ل أ ك ر م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 كلا لا ت ط ع ه و ا س ج د ن ا ب ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه ف ي ليلة القدر وما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 فمن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ َ ر َّ ة ٍ خيرين َََََْ ر ه ُ و م يره ََ مِثْقَالَ َ ع ْْ م ل ذ َ شَرًّا ََّ ة ٍ ر ي ُ باسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ََِْ ضبحا َْ فالموريات ََِِْ قدحا َْ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 م ت س أ ل ن ي و م ئ ذ ع ن ا ل ن ع ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الله ويل لكل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 التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ة إ ن ه ا عليهم م ؤ ص د ة في عمد ممدده ة بسم ا ل ل الرحمن الرحيم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 فجعلهم كعصف م أ ك و ل ب س م الله الرحمن الرحيم ل إ ل ا ف قريش إ ل ا ف ه م ر ح ل ة الشتاء والصيف بسم ال من من الله ا ل に ح م ن ا ل ر ま ي م اسماء ل ذ ي يُكَذِّبُ الله ذ ي يَدُعُ الحسنى م و ك و ع ه ا ل ن ش ا ن ك هو ا ل أ ل ر ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن لكم دينكم وليدين بسم الناس الرحمن الرحيم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون نصر ورأيت فسبح ب ح م د ربك و ا س ت غ ف ر إ ن ه ك ا ن ت و ا ب ا ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح تب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد م خلق و م ن شر غ ا س ق إذا و ق ب و م ن شر ن ف ا ب ل س ي ا ل ع ق د و م ن شر ح ا س د إ ذ ا ح س د بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م قل أعوذ برب ه